بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا ادالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للنكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل راى على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه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 يكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إنها وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارِ ما كانوا يفعلون